تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جيادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواه ف نو ل کم آد اب سوئی کم امو ال سین تم بس او لکھ ل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 حتى تُؤْمِنُوا بالله وحده إلا قَوْلَ إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله مِن شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا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 إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فأولا إِكَهُمُ الظَّالِمُون ي أَيُّهَا الذيينَ آممَنُ إِذَا جَأَكُمُ الْمُؤمِنَاتُ مُهاجاتِ فَمتَحِنُهُ اللهَّهُ أَعَلَمُ بِإمَانِهٍ فَإِنَّ عَْتُمُهُ مُؤمِنَاتِ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 أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فأتكم شيء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ